الله أكبر ا ل ل ه أ ك ب ل س ي للعلوم الاسلاميه أشهد, إله إلا الله أشهد أن ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه أشهد أن م ح م د ا أ ش ه د أ ن م ح م د رسول الله حي ا عن الصلاه Higher than thunder.